بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعطيون وإنه في أم الكتاب لديناه علي الحكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مترفين وكم ارسلنا من في الاولين وما يخليهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضامته الأولين ولين سعدهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتلون والذي نزل من السماء ما بقدر به بلدة ميتا كذلك تحجود. والذي خلق من تركبون لتسروا ثم تنكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر هذا وباكنا له مقرمين وإنا إلى ربنا منطلبون له من عباده جزء من فأنا لكفور مبين أمثل قد مما يخلق بناتهم وأفاتهم بالبنين وإذا بشر بما ضرب للرحمن مثلاً فدل وجهه محوزاً وهو كريم أو من ينشأ في الحمية وهو في الخطان غير مبين وجعل بلانك تنديهم عباد الرحمن إلا فا خلقهم ستنسب شهادتهم ويسألون وقالوا قَرَأْنَوْ مَعَ ما عَبْدِنَا هُمْ مَنْ لَمْ بِذَنِكَ مِنْ عِلْمٍ مِنْهُمْ إِلَّا يَخْطُوْنَ أَمْ كِتَابًا من قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسَمِّرُونَ بَلْ قَالُوا لَنَوْلِدْنَا أَنَا وَإِنَّ عَلَىٰ, على أَبْنَائِهِمْ وكذلك من أوصل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترطوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قالوا لو جرتكم بأهداف ما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقلنا منهم فانظر كيف كان عاصمة المكربين وإذ قال إبراهيم الأبي وقومه إنني براء مما تعبنوا إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها سلمة باقية في عقبه لعنهم يرجعون بل متعتم أولئي وأباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبيت ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرا وإنا به كافرون وقالوا لولا نزلها للقرآن على رجل من القرية العظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بوق بعض درجات لينتخل بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكبر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فمرة سقفا من فمرة ومعارج عليها يوهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما مزاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المستقين ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير, نقير له شيطانا فهو له وقرين وإنهم ليطلدونهما للسبيل ويخذبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا حتى إذا جاءنا قال يا بيني وبينك بينك بعدل مك يا ظالم فدهل اليوم يظلمكم ولن ينفعكم اليوم في <تصفيق> العذاب مشتركون أبرا أنت تذكر الصمع تهدي العمي ومن كان في ولا المضي فإننا نذهبا لك فإنا منهم منتقمون أو مرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدون فاستمتك بالذي ألحي إليك إنك على فراط مشتغير وإنه لذكر لك ولقومك وسعوا من أبصرنا من صبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن لآله يعبدون وَلَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إن رسول رب فلما إذا من منها وما منها أكبر من من وقالوا يا أيها السائح دع لنا ربك ما عهد يهداك إننا لم فلما كتبنا عنهم العذاب إذاهم ينكرون ولا دار فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهينا ولا يكاد يبين فلولا مذكي عليه أسوأت من ذهب أو جاء معه الملائكة مغسرين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما بقبنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما أردت مريم مثلا إذا قومك منه يفزون وقالوا أعلمتنا خير أم هو ما ضربونك إلا جذلا بل هم قوم قصرون إيه وإلا عبد أن عنا عليه وجعلناهم ذلك بني إسرائيل ولولا شاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يطلقون وإنه لعلم للساعد فلا تنظرون بها واتبعون هذا فراط مستقيم ولا يخذنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عفا بالبينات قال قد جاتكم بالحكمة قال قد جاتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاسقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وَرَبُّكُمْ صَاحِبُ الذُّلِّ هَذَا طِرَاضٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَرِفِ الْأَحْزَانَ بَيْنَ مِنْ قَوْلٍ مِنْ, من عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَخْشَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَخْلَاءُ يَوْمِئِذٍ تَعْضُفُ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي خَوْفُنَا أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحر من الظهر يطاف وفيها ما تشتهي الأرض وتنزل العيون وفيها ما تشتهي العيون وأنتم فيها خلد وتلك الْجَنَّةُ التي أُورِثَتْ بما بِمَا تعملون لكم لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ مما فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ في عذاب إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ وهم إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي جَهَنَّمَ خالدون لَا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا فالك ليقم علينا ربك قال إن كم ما كدون إن المجرمين في عذاب جنمى خالدون لا يفسر عنهم وهوزه مبلسون ونادوا يا ظالك ليظم علينا ربك قال إنكم مواكدون لقد جئناكم بالحفظ ولكن لأكثر أنتم للحق جارحون أم ابرموا أمرا فان مضرمون أم أبرموا أمرا فان مضرمون أم يحفظون أننا لا نسمع أم يحفظون أن نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون أم يحفظون أن نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كون للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصبون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي بسماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هم ملك السماوات في الأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يمنح الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إننا غلا وربكم لا يؤمنون فاصفح <تصفيق> عنهم فاصفح عنهم